انا روحي انا حبيبتي انا انا اسف لاني ما كانش غصب عني انا اسف لاني ما كانش غصب عني بين الزحام دور وارحل بين الدور انا اسف لاني ما كانش غصب وارحل بين الدلوب وعن حبك أتوب أتوب أتوب أتوب عن حبك أتوب <تصفيق> أنا أسير أني <تصفيق> بين الزحام وبقيت عشق بخطي ونسيتك وبرتي وبقيت عشق بخطي قاتريني غرقتي مني ونسيت في عينيك شبطي فه عينيك شبطي ونسيتك وبرتي وبقيت عشق بخطي قاتريني غرقتي مني ونسيت في عينيك اي وسط الليالي ولا كان يخطر ببالي امشي وسط الليالي ولا, ولا كان يخطر ببالي بالزحام ادو وارحل بين الدروب بين الزحام ادو وارحل بين الدروب وعن حبك اكتب اكتب اكتب عن حبك أتوب أتوب أتوب عن حبك أتوب أتوب أتوب عن حبك أتوب وانسي كنت مني. اشتركوا في القناة لكن ندمان عليك نسيت عليك لكن ندمان عليك وانا ما حاولت انسى بيأخدني الشوق اليك. ورحل بين الدنوب عن حبك أتوب أتوب أتوب, أتوب عن حبك أتوب أتوب أتوب أتوب وانسى نكونتي مني ما كانش غصب عني ما كانش غصب عني كانسى غصب عني كانسى غصب عني انا اسيب اسيب لك لأني ما كانش غصب عني بين الزحام ادو وارحل بين الدروب